www.mejobooks.com <تصفيق> <تصفيق> كان اول ما فوجئت به اني لم أجد في البيت اي مظهر من مظاهر الاستقبال التي تتطلبها مناسبه اعلام الخطوبه كنت انا وعبد الوهاب وحدنا يرتدي كل منا بدله ورباط عنق فبدوننا كاننا غرباء مستقبلتنا فوزيه صاحبه البيت استقبالا عاديا كان ليس هناك اي مناسبه تشيع فرحة الترحيب بل انها لم تفاجأ به رغم انه قد مضى أكثر من أربع سنوات منذ سفرتي أمريكا وعادت دون أن القاها وهي جارتي وصديقتي منذ أيام الطفولة ربما غيرت حياته في أمريكا فلم تعد تحس بالشوق أو تندفع مرحبة وكانت ترتدي قميصا عاديا وبنطلون كان ليس هناك ما يستحق أن تتعب نفسها وتتزين من أجله ثم صافحت زوجها مؤنس خلف الله الدكتور مؤنس وكان هو الآخر لا يبدو أنه يحتفل بمناسبه ولا حتى باستقبال ضيف انه يرتدي بنطلون شرط كان لا أحد غريب في بيته ولكنه كان أكثر حرارة في الترحيب به وكانت, وكانت العروس ترتدي شربة من اللون الأزرق ايضا تغطي كل شعرها لا شك أنها متأثرة بمفاهمته من تعاليم الإسلام وقالت لها فوزية بلغة انجليزية ولهجة امريكية امينة تعالي يجب أن نعد شيئا نقدم كأنهما لم يحسبها حساب زيارتنا قبل نصل. قامت امينة فورا خلف الفوزية وهي صامت كأنها تلقت امرا لا تستطيع ان تجادله. وتتبعتها وهي تجرج ثوبها الطويل بين قدميها ثم قلت العبد الوحيب هل تتكلم امينة العربية قال عبد الوهاب وفي عينيه لمحه فرحة. نا تتكلم العربي وترتل الآيات القرآن بالعربي لكن طبعا لغتها الأصلية هي الإنجليزية. قلت انا أبحث عن كلام، قد كانت فوزية تكلمها بالإنجليزية لهذا سألتك. قال عبد الوهاب مبتسما نا ما يتكلمان بحكم التعود، فقد عاش في أمريكا أربع سنوات وأمين لم ينض عليها في مصر سوى ثلاثة أخر. قلت في صوت خفيد كأني أهمس هل أعلنت إسلمها في أمريكا؟ قال عبد الوهاب ويهمس أيضا كأني عذوته بالهمس لا أسلمت بعد أن جاءت إلى مصر وكنا جالسين وحدنا في الغرفة في الشرفة فجاء إلينا الدكتور مؤنس يدعونا إلى الداخل قائلا ضحكا أعداد ما يقدم لنا على وشك أن يتم تعالوا قبل أن يفوتنا القطار وقمنا إلى الداخل وكل عقلي ممتلئ بأمينة. ممتلئ بامينه هذه المرأة الأمريكية المسلمة إني بعد أن رأيتها ازدادت حيرتي فيها واشتد إحساسي باني مقبل على عالم أسرار ولكني بمجرد أن تركت الشرفة وجدت نفسي وقد انشغلت بنظيره أخت عبد الوهاب والابن الوحيد للحاج عبد الغفور البري استطاعت أن تستمر في التعليم إن إن وصلت إلى الجامعة الأمريكية. إنها شخصية غير ما يمكن أن أتصوره لإبنة عبد عبدالغفور إنها هي التي تتكلم كل الكلام ونحن قلوصاً معها إنها تحكي عن دراستها ونوادر الجامعة وأنا أزداد أجاباً بها إلا إن دخلت علينا فوزية وبجنوبها أمينة هي الجران إذا صغيرة تحمل معدات الشاي وإبريقاً من عصير الليمون وضبقاً من البسكوت تحمل أيضاً بعض الزجاجات زجاجة كامباري وزجاجة جين كان البيت يعترف بالحرية لك حق ان تشرب الخمر و حق ان تشرب. فوزية شربت كنباري شربت معه. و زوجها مؤنس شرب من زجاجة الجن كل البقين اكتفوا بالشاي و اكتفى بشرب الليمون قد حدث ان مد الدكتور مؤنس يده الى زجاجة الصودة نضيف منها الى كأسه فقامت امينه تساعده وما كدت تلتقط زجاجة الصودا وتهم ان تصل بها الى مؤنس حتى قال عبد الوهاب في صوت كانه زئير الاسد حرام وبسرعة القت امينه الزجاجة من يدها بينما لوت فوزية شفتية كانها صاختة ثم قالت سخلة باللغة الانجليزيه كأنها مختاضة ستكونين زوجة مطيعة وكلنا نتبادل احاديث العائمة ونظيرة مشتركة معنا دائما إلى أن قالت إن ثوبك أطول من المعقول يا أمينة نظرت أمينة إلى أطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبداللهد فورا هذا الثوب المرأة كما يجب أن يكون إنها أكثر إيمانا منك ولم ترد أخته نظيرة ولكنها ضحكت ولكن فوزي قالت في غل ليس أحدهما أكثر ولا أقل إيمانها من الأخرى أن الإسلام يعترف بحرية الفرد في حدود التعليم. ونظيرة حرة في تقصير ثوبها مترا وأمينة حرة في إطالة ثوبها مترين مدى الثوب لا يكشف عن عور كانت تتكلم بلهجة الأستاذة المتأكدة من ثقافتها قالت نظيرة كأنها تريد أن تلقذ الموقف نتكلم في الأهم والأهم أن نتفق اليوم عن الخطوبة أخي عبداللهاب أمينة قالت فوزية في اصدراء تفقه. قال مؤنس في مرح لماذا لا تتم الخطوبة اليوم الآن منذ أسبوعهم يدوشون بقصتهما قالت نظيرة ضحكة لابد أن يكون لعنى الخطوبة فرحة وحفلة وقال مؤنس إن الفرحة فرحتهما ملنا لهم؟ ونوفر التقاليد القديمة التي بليت وزن ونسيناها قالت فوزية ساخرة ملتفتة إلى عبد الوهاب هل معك الدبل؟ وتناحنا عبد الوهاب كأنه يهم أن يلقي طبعاً طويلا اني لا أريد الآن الخطوبة. لاست الخطوبة شرعة مفروضة. لنعلن الزواج مباشرةً. فلن تزوج. قالت أمين ضاحكة لك حق. قالت نظيرة ولا تضحك أنها لا تصدق ما تسمعه. ومتى يكون الزواج؟ قال عبد الوهاب فورا الآن. نبعك نجيب بالمأزون وعلى بركة الله أو على الأكثر غدا وصاحت أمينة لا مستحيل أنا لست مستعدة للزواج الآن ولا غدا طالت لها نظيرة ضحكة متى عروسة قالت أمينة ما يتحني رأسها كان ناخد ليس قبل أسبوعين ودارت الأحاديث ومنقشات بيننا وكلها تنبت بالسعادة والمرح وإن كانت فوزيها دائما أكثرنا جدية في حديثها حتى أنه انها كان يبدو عليها انها لا ترحب بهذا الزواج ثم تم الاتفاق نهائيا على ان يتم الزواج بعد اسبوعين وفي ليلة الجمعة احترما للتقاليد وقمت منصرفا بعد ان عرضت على ابنة عمي, خي... عمي خيرية ان اوصيها بسيارتي كنت اريد ان اعرف منها شيئا عن روزالين اقصدها ان لا لابد انها تعرف عنها شيئا وكنت اقدر ان الوهاب يريد ان يبقي مدة اطول مع لكن الناس توقف من وجاء ماي بعد صفح الجميع مصفحة بسمية حتى عروسه لم يقل لها كلمة أكثر مما قاله. وطبعا لم يحاول أن يقبلها كمجرة العادة بين عريس وعروسه بعد أن اتفق على ليلة الزفاف أما أخته نظيرة فقط فضلت أن تبقى. وستعود بها تريد أن تتحدث أكثر مع العروسه ونظرت إليها كأني ألومها وابتسنت لها مؤدان من بعيد إني أحس باهتمام كبير ناحية نظيرة قلت لعبد الوهاب وهو ينزل من سيارته أمام باب أماراتهم دعني أراك غدا في النادي وقال مبتسما سمر عليك في السابعة مساء إنه ليس عضوا في النادي ولا يحب التردد عليه كانت هذه أول مرة نحاول فيها أن نتواعد على لقاء بعد أن تواد تعودنا على لقاءات المدرسة أو للقاءات الصدفة ولم أكن قد قررت أن أعتمد العبدالحاب لاصل منه إلى السر إنه يبدو كأنه لا يعرف شيئا إلا أن أمينة خطيبته مسلمة ولكني كنت أريد أن اوطد صداقتي معه أصبحت أحس كأني في حاجة إليه. وما كنت أتعد بسيارتي حتى سألت ابنة عمي خيرية في لهفة هل تعرفين هذه الفتاة الأمريكية؟ وقال الضحك أعرفها منذ جاءت إلى مصر وأقامتها دفروزية وقلت في صوت ملحوف ولماذا جاءت إلى مصر؟ قالت من خلال اتسامة تخفف من دحفتها لا أدري إن كل ما تقوله أن حسب بأنها تريد المجيء نجي إلى مصر وصممت على أن تجيء إلى مصر قلت ملحا ولماذا تقيم عند فوزيه؟ قالت وهي تهز كتفيها كأنها لا تصدق ما ستقوله لقد كانت صديقين صديقتين جدا في أمريكا كانت تقيمان في أمارات المواحدة كان من المفروض أن تقيم معها عندما تأتي إلى مصر هذا كل ما يقال لنا قلت وكأني أنهر خيريا لأنها لا تستطرد في حديثها وعرفتي عنها قالت خيرية ولهجتها سخرة انها طبيبة متخصصة في علاج اللثة ولكنها لا تستطيع ان تمارس الطب حتى الان في مصر لانها لم تحصل على الاثن لذلك فقد التحقت بالعمل كاسكرتيرا في مكتب احدى شركات البترول الامريكية حتى تحصل على الامريك ولها مصاريف اقامته وفي الوقت نفسه تحاول ان تتعرف وتصادق طباء الاسنان لمن طبيب الاسنان يستطيع ان يصل بها الى ممارسة علاج اللثة وفوزية متحمسة لها جدا، ولكنها إنسانة عجيبة حتى إني لا أصدق إنها طبيبة رغم أن حديثها يدور معظمها عن أيام دراستها وفي يوم اتصلت بفوزية وقلت لها إني أريد أن تزورني روزالين لإني أحس بالتهاب لثتي. كانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلاً كطبيبة ولكني في الواقع لم أكن في, في حاجة إلى علاج لثتي. لكني كنت أريد أن أعرف روزالين أكثر أن أتفرج عليها من شدة ما كنت أتعجب منها كان ذلك في الأيام الأولى لوصولها ولم تكن قد أعلنت إسلامها بعد ولم يكن اسمها قد أصبح رمينا بدلا من روزالين قد جاءت إلي في الحال ويتحمل عقيبتين عقيبة صغيرة وعقيبة كبيرة فتحت العقيبة الصغيرة قبل أن تمدي يدها إليها طلبت, منها. طلبت مني أن أفتح فمي وأخذت تكشف عن لثتي وتتحسسها بأصابعها ثم خرجت من حقيبة الصغيرة أدوات تعينها على الكشف كل من في البيت قد التف حولنا يتفرج على هذه الأجوبة الأمريكية إلى أن انتهت من الكشف وأوسط بالدواء ثم أضقت حقيبتها الصغيرة وجلست بيننا كصديقة وقالت مبتسمة أليس بينكم من هو في حاجة إلى حذاء؟ وفجئنا دهشنا مما تقوله قبل أن نرد عليها مدت يدها وجذبت الحقيبة الكبيرة وفتحت وذا بها بنستحمى بعدد من الأحذية أحذية رجالي وأحذية نسائي وأحذية أطفال ورفعت عينيها إلينا تستارد درشتنا ثم قالت في بساطها تبتسم أنا بباحا وضحكت ابنت عمي خيرية وهي تازع أصاها تتعجب لذكره هذا اليوم بينما أنا أقود السيارة وقد فغرت شفتي من الدهشة كاني أسمع قصة غليبة مثيرة يعني عادت خيرية تحكي قد أخذنا نقلف الأحذية بأيدي ترتعش من الدهشة بينما هي تتحدث بانطلاق من بضاعة التي تعرضها كأنها تجارة معترفة هذه أحذية أمريكا من بلد أمريكي وهذا الجلد كذا وهذا النعل كذا وقد سألناها يومها لماذا أتيت بالأحذية من أمريكا لتبيعيها في مصر؟ وسكتت برهاك كالناف وجاءت بالسؤال ثم شدت ظهرها وقالت في لهجة متعالية إني من عائلة تتاجر في الأحذية ولم نسألها أكثر من ذلك قد اشتريت منها حذاء والحقيقة أنه لم يعجبني شيء من الأحذية ولكني اشتريت مجملة لها ولعلها مجملة تحمل إحساسي بالتعجب والإشفاق قد دفعت لها الثمن الذي حددته كم جنيهات الحذاء الذي اشتريته خمسة جنيهات تعاب الكشف على التي قطعت خيريه من لا تزال تتاجر في الاحذيه قالت خيريه ضحكه لا لقد بعت مكان ما كان ولم تسافر الى امريكا لتعود بشحنه اخرى من الاحذيه وكنا قد وصلنا الى بيت ابن عمي وقلت لها مريحان تركن السياره واصعدناك للتحكيل المسجد قالت ضحكه ليس لدي المزيد إن روزالين شخصيا لا تستطيع أن تكتشفها بسهولة وهي تصمت طويلا وقد قد تقضي الجلسة كلها وهي صامتة وقد تتكلم فإذا تكلمت فإنها لا تسكت عن الكلام وكل كلامها ينصب على أراء ودرسات لا تفهم منها شيئا أما فوزية فلا تحب أن تتكلم كثيرا عن صديقتها روزالين وإذا تكلمت لا تجد في كلامها شيئا غريبا كان روزالين مجرد ضيفة عادية من أميك بذلك فلم تجد عندي ما يجبع لحفتك وتصبح على خير لا تعذبني بالحاها كابن عمي فتحت باب السيارة وجرت إلى البيت ضحكة كأنها تغذني كنت أعلم أني لن أستطيع أن أكتشف أزرار روزالين إلا إذا كشفتها كشفتها لي فوزية البجولي وأنا أعرف فوزي منذ كنا ناصبية كانت جارتنا وأهلي متعرفون بأهلها كانت لها شخصية تميزها عن كل بنات الحي كانت شخصية أقرب إلى شخصية ولد لافنت. وكانت تبدو دائما عنيفة والنظراتها تنطلق في جربة وكانت إذا وجدتنا نلعب الكرة في الشارع أصرت على أن تلعب معنا وإذا وجدتنا في مشاجرة مع أطفال ونضرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا في المشاجرة حتى بعد أن أصبحت شابة رايتها يوما في النادي الأهلي تتدرب على رفع الأثقار ثم علمت أنها تلعب الشيش بالسيف يغلب عليها دائما ومنذ صغرها طابع وذوق الأولاد أنها تقص شعرها دائما بحيث يصبح قصيرا كشعر الأولاد ودائما بالبنطلون والقميص ونادرا ما كنا نراها بالفستان والمهم أنها كانت دائما تصر على فرض شخصيتها على البنات وعلى من تعرفها من الأولاد كأنها كانت تحاول دائما أن تكون الزعيم وتختار بنتا من البنات وتفرض شخصيتها عليها حتى تبدو هذه البنت كأنها قد استسلمت لفوزية استسلاما كاملا قد يمر عام أو عامين وهذه البنت مستسلمة إلى أن تبتعد مرة أخرى وتكون فوزية قد اختارت بنتا أخرى تستسلم لها من يدري ربما كانت روزلين هي البنت المستسلمة الآن حتى بين الأولاد كانت فوزية تختار ولدا تستطيع أن تفرض عليه شخصيتها فوزية ليست جميلة حتى تفرض شخصياتها باستخدال جملها إنها سمراء قاتمة وتقطيع وجهها ليست نثيرة وإن كان قوامها دائما رائعة www.mejobooks.com إنها جذابة وذكية وبجاذبيتها وذكائها كانت تختار دائما ومنذ صغارها ولدا ثم شابا تفرض عليه شخصياتها ويلازمها وتترك الإشعاعات ترسم قصة حب لها مع هذا الشاب رسمت الإشاعات لها في يوم من الأيام صورة حب لها مع صديقنا محي ثم ذهب محي واصبحت القصة مع صديقنا عادل إنها دائما مرتبطة بقصة قصة مع ولد وفي نفس الوث... الوقت قصة مع بنت وكان ذكاء فوزية يوفر لها نجاح في دراستها إلى أن تعتقد بكلية الاقتصاد والولوم السياسي ولكنها بعد أن تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها ولا من احتياجاتها أن تعمل وهي لا تقدم على أي خطوة إلا إذا كان لها هدف تحتاج إليه وكانت في حاجة إلى الزواج وكانت أصبحت في قصة حب مع مؤنس فتزوجته وتفرغت للزواج محتفظة بكل شخصيتها وكل حرياتها. إلى أن تقرر أن يسافر مؤنسي لأمريكا في بعثة دراسية وسافرت معه وعاد بعد أربع سنوات وبعد أن حصلت زوجها على الدكتوراه وهي أيضا حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال وربما التحقت بالجامعة هناك لا لأنه كان من هدفها أن تعمل ولكن فقط لكي تشغل وقتها في أن الحياة في أمريكا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل يستحم به الوقت لذلك فهي لم تحاول أن تلتحت بأي عمل بعد أن عادت بل أنها لا تفرح ولا ترحب أن تنادي, تنادى بلقب الدكتورة فوزية قد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم أنها لا تحمل سوى شهادة ماجستير إنها كلها متفرغة لبيتها هذه هي فوزية كما أعرفها وإغلب ما أعرفه سمعت عنها لأننا بعد أن تخطينا صبونا لم تعد تجمعنا صدق مستمر ربما لأني كنت دائما أعتبرها إنسانة غريبة وإنسانة صعبة ربما كانت هي لا تحاول الارتباط بي بصداقة لاني لم أكن أحقق لا هدفا تحتاج إليها ولكن كان لنا من أهل الحي أصدقاء كثيرون مشتركون. وكنا ندعى إلى دعوات كثيرة تجمعنا وكنا دائما عندما نجتمع يفرح كل منا بالآخر فرحة ذكريات الصباح وأنا الآن في حاجة إليها ربما كانت تبدو حاجة تافهه فماذا يهم من معرفة أي شيء وكل شيء عن روزالين ولكنها بالنسبة لي حاجة مرحة لا لاطمئن على مستقبل صديقي عبد الوهاب الذي سيتزوج روزالين في لكن ولكن لإني كنت كما قلت مصاب بادمان الكشف عن الأسرار وفي اليوم التالي لزيارتنا لفوزية حدثتها في التليفون وتعمدت أن يكون حديثا عن ذكرياتنا وعن الأحداث التي قد تهمها وعن أهلي وأهلها دون أن أثير موضوع روزالين من قريب أو بعيد كنت أحاول متعمدا أن أستعيد صداقتنا قبل أن أستغلها في الكشف عن الأسرار قد أحسست بأنها سعيدة بحدثنا وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أصدقائها القدامة أو كلما عيرتها بأنها لم تستطيع أن تكون لعبة كرة والأحاديث التلفونية تعددت إلى أن قلت لها متى أستطيع أن أراك قالت في بساطة تستطيع أن تأتي لزيارتي في أي وقت قلت ضحكا سأزورك سأزورك بصفتي صديقك لا صديق عبداللهاب كما استقبل تانيا عندما زرتك في المرة السابقة قالت وهي تضحك وسأستقبلك لأنك جيت لي لا للفرج على روزالين أمينة إني لم أتعود بعد على أن أسميها أمينة قلتم ضعبا إذا كان من الصعب عليك التعود فبذل مجهودا أكبر حتى تتعودي علي وكنت أحس أن أقول هذا الكلام إني أنافقة حاول أن أكذبها إلى صداقاتي حتى تطمئن إلي أكثر قد حددت موعدا لزيارتي في العشرة صباحا أريد أن أراها وهي وحدها بعيدا عن زوجها حتى أستطيع أن أجذبها أكثر إلى الحديث وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قابلتها وحدها وقالت مرحبة فرحة لتكن الساعة الحديثة عشر حتى أكون قد انتهيت من مطالب البيت إنها ست بيت متفرغة كأنها لا تحمل شهادة الدكتوراء أو الماجستير من أمريكا وذهبت في الموعد www.mejobooks.com كبيرة حتى وقفت مشدوها وعنايت بحلقان في دهشة واضطررت أن أستند على الجدار حتى لا تقذل بيش دهشة من الأرض هنا روزالين أمامي عند الرصيف وهي مرتدية ثوبها الذي يغطيها من اول عنقها حتى قدميها وشعرها مغطي بالطرحه الملفوفه وهي تهم ان تركب متسكل تمسك بحافتي بين يديها وراتني من بعيد وصاحت هلو ثم رفعت ساقها وتمسك بثوبها وركبت المتسكل وارتفع صوت المتور كانه زغروده صارخه وانطلقت بها في الشارع إلى ان اختفت واستطعت ان افيق من دهشتي وهززت راسي حتى اترك ذهولي تخلص من المفاجأة لماذا اصدم انا اراها تركب اركب الموتسيكل ان بنات امريكا اركبنا الموتسيكلات حتى لو كنا في القاهرة